إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ لَفُرْقَانٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ فِي كِتَابٍ مكنون لا يمسه إلا تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مذهنون اف بهذا اقوم انكم تكذبون فتنجلون فقم انكم تكذبون فلولا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين تَأْتُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تَأْتُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إن كان من روح وَرَيحانٌ وَجَنَّتُنْ عَيْنٍ أَمْ هُوَ رَيحانٌ وَجَنَّتُنْ عَيْنٍ وَأَمَّا إِنْ كان مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فسلام لك من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين وان ما كان من المكذبين الضال الذل من حميم الذل جحيم وتسلية جحيم إن هذا له حق اليقين هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض لهول السماوات والارض يحيي ويميت, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو كل شيء هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم